رب العالمين وافضل ا ل ص ل ا ة واتم ا ل ت ش ر ي م على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين اللهم أ ك ر م ن ا بنور ا ل ب ه م و أ خ ر ج ن ا من ظلمات الوهم وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم و ا ل ا س ت ف ا د ة و ا ل إ ف ا د ة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى و س ن ة رسوله الدعاء إ ل ى الهدى د ل ا ل ة على الخير ت غ ا ء وجهه ومرضاته حبه وثوابه سبحانه وتعالى ولقد كان آ خ ر ما تحدثنا عنه في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة أ ن ذكرنا ما لا يشترك في ا ل ع ل ة على ا ل أ ص ح عند شيخ ا ل إ س ل ا م زكريا وذكرنا ش ت ه شروط مختلف فيها ق ل اصح عند شيخ ا ل إ س ل ا م انها أ لا تشترط من ذلك أ ن ه لا يشترط في ا ل ع ل ة أ ن لا تكون وصفا مقدرا و لا أ ن لا يشمل دليلها حكم ا ل أ ص ل لعمومه أ و حكم الفرع لعمومه او خصوصه و أ ن ه لا يشترط, في العلة المستنبطة بحكم فيها ولا يشترط القطع في ا ل ع ل ة ا ل م س ت ن ب ط ة بحكم ا ل أ ص ل فيها و لا يشترط القطع في ا ل ع ل ة ا ل م س ت ن ب ط ة بوجودها في الفرع و لا يشترط انتفاء م خ المعارض ف ت ه ا ذ الذي ه وهو فيه وهو ب الصحابي ا والسادس المحل توقفنا انتفاء ل م ل ا يشترط ا ن ت ف ا ا ء ل م ع ا ر ض غير ا لان م ن ف ي أما م ا ل العله ف فقد ي تقدم ا ك ر ا م ي وقلنا لكم لا أنه لا أنه يشترط لها لماذا أن في نفسها ص ح ي ح ة والقياس صحيح و إ ن كان لا يعمل بالقياس عند ا ل م ع ا ر ض ة إ ل ا بايش يمرجح وقلنا انه لا يشترط انتفاء المعارض ل أ ن ه لا مانع من تعدد الادله deceية اذن ها هنا بدانا في كلام جديد وهو ا ل م ع ا ر ض ة في ا ل ع ل ة ا ل م ع ا ر ض ة في العله يعني المعارضه في ع ل ة الاصل المعارضه في ع ل ة الاصل أفضل وعرفنا المعارض و ل ن ا ايش تعريف المعارض وصف صالح ل ل ع ل ي ة ك ص ل ا ح ي ة المعارض و مفضل ل ا خ ت ل ا ف في الفرع طيب إ ذ ا وجدت هذه ف إ ن القياس مع وجود المعارض صحيح لكن لا يعمل بالقياس لا يعمل بهذا لا بهذا القياس الا بمرجع ل ا بمرجع مع وجود ا ل م مع وجود ا ل م ع ا ر ض ة ينهدم دليل المستدل طيب فكنا نحن ا ل آ ن اذا نتحدث عن م ن ا ظ ر ة في مستدل وفي في المقابل معترض مستدل ومعترض المستدل قال تمام التفاح ربوي ق ي ا س ا على البر بجامع الطعم رد عليه المعترض قال له لا أ س ل م أ ن ا ل ع ل ة هي طعمي بل ا ل ع ل ة هي ا ل ك ي ف بل العلة, هي... العله هي الكيل تمام و ن ا قالها اذن هذه م ع ا ر ض ة لماذا ل أ ن المعتذر ذكر وصف آ خ ر صالح ل ل ع ل ي ة و ذكر وصف صالح ل ل ع ل ي ة و هذا الوصف الصالح ل ل ع ل ي ة مفضل لاختلاف ل الفرع و هو التفاح ف إ ذ ا قلنا أ ن ا ل ع ل ة هي الكيل إ ذ ن التفاح غير ربوي و إ ذ ا قلنا ا ل ع ل ة هي الطعم فالتفاح غير ربوي إذن اين المعارض هنا لما قال المعترض ايش الكيل تمام طيب ذكرنا بعد ذلك أ م ر ي ن هل يلزم المعترض أ م ر ي ن أ م ر ي ن ذكرناهما شرحنا الامرين كلهن ولا ما ش ر ح ن ا ه ها شرحنا ا ل أ م ر ي ن كاملا ها وقفنا فين بالضبط <تصفيق> طيب تبغو معي خلاص تمام اسمعونا ا ل آ ن أ ن ت م عرفتم المعترض و المستدله تمام ا ل آ ن أ م ر ي ن هل يلزمان المعترض أ م لا ا ل ع م ر ا ل أ و ل واحد هل يلزم تمام هل يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع قلنا لكم هل يلزم أ ن يقوم المعترض بنفي وصفه عن الفرع ب أ ن يقول والكيل ليس موجودا في التفاح وليس الكيل موجودا في التفاح هل يلزمه ذلك ها وان لا يلزمه ا ل أ ص ح ا ن لا يلزمه ذلك ن ق ر أ ا ل م س أ ل ة قال و ا ل أ ص ح أنه ل انه يلزم المعترض لا يلزم المعترض نفي وص... لا المعترضة نفيه. تمام؟ نفي وصفه تمام نفي وصفه عن ا ل ف ر ق ولا صح أ ن ه لا يلزم المعترض تمام نفي وصفه عيش عن فرق لا يلزم أ ن يبين ا ن ت ف ا ه وصفه عن فرق تمام مطلقا يعني سواء صرح بالفرق أ و لم يصرح بالفرق قال لحصول ي مقصوده ل أ ن ه حصل مقصوده م ا تداعي لهذا ل أ ن ه حصل مقصود ما هو المقصود هدم ما جعله المستدل العله حصل مقصوده بمجرد ا ل م ع ا ر ض ة بمجرد ا ل م ع ا ض ر حضر حضر المقصود ما هو مقصود ا ل م ع ا ر ض ة هدم ما جعله المستدل ليش العلم إ ذ ن هذا هو مقصود ا ل م ع ا ر ض ة هدم ما جعله المستدل ل ش هدم ما جعله المستدل ليش العلم طيب قال وقيل يلزمه ذلك م ط ل ق ا يلزمه مطلقا صرح بالفرق أ و لم يصرح بالفرق لماذا قال ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود لا بد يقول وليس الكيلو موجودا ً في ليش في التفاح ث ل ا ث ة وقيل يلزمه وقيل ل ي ش يلزمه ان صرح بالفرق بين الاصل, الأصل والفرع في الحكم يلزمه يعني إ ن صرح بالفرق يا زمن ان كان ما صرح بالفرق مثلا ماشي قال قال شفه فقال مثلا لا رباه في التفاح بخلاف ا ل ب ر بما أ ن ه فرق بين ا ل أ ص ل والفرع اين ا ل أ ص ل الذي هو البرق ي ن الفرع المختلف فيه التفاح هو ق ا ل ما دام انه قال لا ر ب ا ف التفاح بخلاف ا ل ب ر وعارض ع ل ي ة الطعم فيه نقول عليك إ ن ك تبين تقول وليس الكيل موجودا في, في البر لماذا ل أ ن ك بالفرق لما ذكرت الفرق فقد التزمت بيانه التزمت بيان ه اذن عليك إ ن ك تبين الفرق تمام قال ق قال هش. ا قال. هش. قال لانه هش ق ل ل أ بتصريحه ل أ ن ه بتصريحه بالفرق التزمه يعني التزم له ا ت ز م البيان ا ت ز م الاشي طيب اذا صارت ا ل م س أ ل ة ايش هي تقول هل يلزم المعترض بيان تمام انتفاع وصفه عن الفرع الاصح أ ن ه لا يلزم هذا السؤال ا ل أ و ل شرحنا في محاضره السابقه السؤال الثاني وهو الذي توقفنا فيه السؤال الثاني يقول ايش هل يلزم المعترض أ ن يذكر دليلا يشهد لوصفه بالاعتبار الان المعترض ايش ذكر وصفه ذكر الوصف حقه وجهه قال ايش راي وصفه قال وصفه الكيل هل يلزمه ان يذكر دليلا لوصف الكيل يشهد له بالاعتبار هل يلزمه ان يذكر وصفا يدل لاصله بالاعتبار ا ل أ ص ح أ ي ض ا انه ما يلزم الاصح انه ما يلزم لماذا يقرأه بسم الله وأنه و بسم الله. بسم الله الرحمن ح الرحيم قال المسلمون رحمه الله تعالى ونفعنا به و ب ع ل و م ه و ب ع ل و م كوكب الدارين آ م ي ن اللهم آ م ي ن اللهم م ي ن و أ ن ه لا يلزمه إ ب د ا ء أ ص ل ي ش ه د لوصفه ب ا ل إ ع ت ب ا ر لما مر و ك لا ي ل ز م ذلك حتى تقبلوا معارضته كان يقول حتى تقبل العله في البر ا ل ط ع م ه دون الكوت ي بدليل الملح فالتفه مثلا ربوي وللمستدل الدفء ايه تفك ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة قال و أ ن ه لا يلزمه إ ب د ا ع أ ص ل يشهد لوصفه بالاعتبار ت م اي م ع ن ي لا يلزمه ان يذكر دليل إ ب د ا ع أ ص ل يعني ذكر دليل يشهد لوصفه يعني يشهد لعلته بالاعتبار ب أ ن ه ا عله معتبره ة م هذا ا ل أ ص ح ا ل أ ص ح انه ما يلزمك قال لي ما مر إين أني ما مر؟ لحصول المقصود وهو هدم ما جعله المستدل ا ل ي ش ا ل ع ل ة ل ل م ق ص و د إ ث ب ا ت أ ص ل جديد أ و إ ث ب ا ت عله ة ج ل أ ن مقصود ا ل م ع ا ر ض ة هدم ما جعله المستدل ا ل ي ش ا ل ع ل ة طيب قال قال يشهد لي ما مر قال وقيل يلزمه ذلك وقيل مقابل ا ل أ ص ح يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته ما تقبل معارضته الا اذا, ذكره إذا ذكر اصل ذ ك ز معي إ ذ ا ذكر دليل يشهد وصفه بلاش بالاعتبار تمام اذا ذكر دليل يشهد, يشهد وصفه بالاعتبار ا ل آ ن ح ن د ن ا ه ذ ا ا ل م س ت ج د ر ه م ج ا ج تمام التفاح ا ل ر ي و ي قياسا على ا ل م ن ك تجامل على الضعف رد عليه اعترض عليه المعترض غير ش ك ا في ا ع ت ر ا ض ه تمام إيش دائم لا اسلم أشت... ان العله الطعم بل هي ليست المعارضة م ع ا ر ض ة إ ي ش السبب ل أ ن الهيل وصف صالح للعديه كصلاحيه الطعم وغفو للاختلاف ا ل ف ر ع الذي هو إيش؟ التفاح ا ل ش ر ا ر ا ل أ و ل هل يلزمه ان يقول في ا ع ت ر ا ض ه وليس الخيل موجودا بالتفاح والثاني هل يلزمه ان يذكر دليل يشهد للخيل بالاعتبار أنا أنا لكن لكي تتحركوا ب م م ث ا ثاني ث ا خ ر تسمعين أركز هذا كسبي قال ا ن يقول ا ل ع ل ة في البر الطويل تمام دون ا ل ق و في د ل ي ل التفاح مثلا قوي لكن حصل م ح ص د قال المستدل في كلام اخر لها هذا آل المستدل إ ي ش هذا آل المستدل تمام ا ل ع ل ة هي في ا ل أ ص ل هي البوت هي ليش البوت يعني المستدل جعل ا ل ع ل ة ه ل ي هي البوت تمام يعني معناه يقول لنا ل ا ر ب ة في التفاح تمام ل أ ن ا ل ع ل ة هي ليش الموت اي بعدين في المقابل هنا المعترض الواحد معترض أ ن ا معترض ايش ق ا في ا ع ت ر ا ض لا ا ش د م أ ان ا ل ع ل ة هي الموت بل ا ل ع ل ة هي ماذا <تصفيق> طيب هي الطعمه الالزام ذا دليل بل العله هي ا ل آ ن هل يلزمه ا ل آ ن إ ي ش الوصف لاجابه المعترض إ ي ش الوصف لاجابه المعترض <تصفيق> الضعمة هل يلزمه المعترض أ ن يذكر دليل يشهد ل و ص ف ه بالاعتبار هل يلزمه أ ل ا ص ح إ ن ه ما اجره <تصفيق> طيب لو افترضنا انه يلزمه إ ي ش ب يقول بل العلم يقطع بدليل الملح تمام ف إ ن ه تمام م ط ع و ب ي ج ر ي فيه الربا وليس ببول ي والدليل على ذلك حديث والملح بالملح ينعش الى إ ذ ن ذكر دليل ذكر د ايش هذا الوصف والاعتبار تمام ل ا ق ي ن ا هذا هل هو واجب إ ي ش هو واجب إ ذ ن عرفتم ا ل م ع ا ر ض ة وعرفتم الان ل آ بعد هذا ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة من ن ق ا ط ا ل م ح ا ض ر ة نعرفنا المعارضة وعرفنا أ ن ه ما يشترط وعرفنا هل يبدا من معترض وعرفنا هل يبدا الزمن ع من المعترض و و ض ا ل كيف المستجد يدفع عنه هذا الخصم كيف يرد على الخصم إ ذ ا اعترض عليه بمثل هذه ا ل ا ع ت ر ا ض ا ت اذا ذكر الخصم وصف صالح للعلميه ف ص ل ا ح ي ة المعارض ومفضل للاختلاف ا ل ف ر ق كيف ترده كيف ترد عليه ما هي وسائل رد ما هي طرق دفع ا ل م ع ا ر ض ة س ي ف ر ل ن ا الشيخ ح م ى الله عليه ب ع ض التلات اوجه وسائل دفع ا ل م ع ا ر ض ة ا ل و س ي ل ة المنع أ و ل ل ى ا ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة بين ا ا س ت ي ن ا ل ا ل و س ب ص و ر ة ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل م ط ا ل ب ة ب ا ل ت أ ث ي ر أو ا ل ش ب ه إن لم ي ك ن د ل ي ل م س ت ن ي ع ل ى ا ل ع ل ي ة سبرا إذن كم وسائل؟ ث ل ا ث ة ايش وسائل هيا م س ح و ا ا ل ص ب و ر ة امسحوا ا ل ص ب و ر ة بنت ي ل و س ا ئ ل اسمي اننا ا ل آ ن ب ن أ ت ي إ ل ى وسائل دفع ل ا ل م ع ا ر ض ة ا ل و س ي ل ة ا ل أ و ل ى المنع ا ل و س ي ل ة ا ل أ و ل ى ليش المنع ا ل و س ي ل ة ا ل أ و ل ى المنع كيف تكون يكون المنع أ ن نمنع وجود تمام أ ن نرد على الخصر ب أ ن ع ل ت ه غير م و ج و د ة في الاصل إ ي ش بنقول له بنقول له ع ل ت ك غير م و ج و د ة في ليش؟ في الاصل أ و نقول له علتك ب ا ط ل ة غير ظ ا ه ر ة أ و غير منضبطه فيها شيء من المفسدات, شيء من المفسدات. هذا الجواب ا ل أ و ل إ ذ ن الجواب ا ل أ و ل الصاروخ ا ل أ و ل اللي بنوجهه له、آه. تمام صاروخ المنع قل له نمنع وجود علتك هذه ع ل ت ك غير م و ج و د ة في ا ل أ و ب ع د ي بتجيبها ن نفح أ ص ل علة العلة حقه حقه و بتشوف شيء فيها أي يمكن ها تمام فيها شيء من المفسدات إذن أ و ل حاله نبدا ر بالمنع تمام ن ن ب ر إ ل ى العله حقا تمام هذه الوسيله الاولى و ل س ل من وسائل الدفاع ايش نسميها المنع نمنع تقول له لا أ س ل م أ ن علتك م و ج و د ة في ا ل أ ص ل أ ن وصفك هذا نمنع وجوده في ا ل أ ص ل لا نسلم أ ن وصفك هذا عله بل هو ليس بعلم ل أ ن ه غير ظاهر خفي أ و غير منطبق أو نعم بسم الله نبدأ ر او ق المؤاخر ل لك إلا اعترض ل ي ه أو ا ر عليه ا ربح دف الشهر يرا ا ل أهو في الفصل يقول لك رد عليه اي احترام ه ذ ا و ش ي سمه كيف ترد عليه、آه. اي دفء المعارضه باوجه ثلاثه وان ادها ا ل أ ص ل أ ر ب ع ة جمع م ب ا ل ن ه أ ي منع وجود الوصف المعارض به في الاصل أ ص ل ل و ف ه المعارض ما ه و ا ل م ع ا ا ر ض ل م ع ا ر ض به في ا ل أ ص ل ولو حتى بالقدح ن ب د ح ولو, ولو م -م. كان يقول في دفء معارضه الطعمي ب ا ل ك ي ل في الجوز ي مثلا لا نسلم أ ن ه مكيل ل أ ن ا ل إ ب ر ة ب ا ع ا د ة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إ ل ذ ا ك موزونا أ و مادودا وكان يقدا في ا ل ي ة الوصف ببيان خفائه أ و آ د ب ا ن ض ب ا ت ه أو غير ذلك من م ف س د او ت إلا أ غير ذلك من مفسدات إ ل الا يا أخوة ل ل قال م زمعي س ت د بك أ أول... و ل و ش ي ل ه من م ش ا ئ ل الدفاع الملعب المستدل ايش قال المستدل ق قال المستدل الان ل ل ل م س ت د ا آ اختلفوا ل قال ل ج و ز ا م س تمام د ل هل عله الجوز تمام؟ اما ا ل ع د ل ة في الجوز هي الطعمه رد عليه المعترض قال المعترض قال من ا ل ع ت ر ض ا ل ا ع د ل ه في الجوز هي الطعمه وشرد عليه المعترض المعترض قال ا ل ع د ل ة تمام ه الكيف ا ل ع ل ة ايش لا أ س ل م أ ن ا ل ع ل ة هي الطعم بل ا ل ع ل ة هي ماذا ه ل ك ي ف لا أ س ل م أ ن ا ل ع ل ة هي الطعم تمام بل ا ل ع ل ة هي لا ه ل ك ي ف ف ا ل ع ل ة هي الكيت م ا م واضح لماذا ي ش المستدل يريد يدفع ا ل م ع ا ر ض ة يدفع الان م ر ض ة التفكير تمام الجوز هل ا ل ع ل ة فيها الطعم ا ل م س ت د ي ن يقول ا ل ع ل ة الطعم المعترض يقول ا ل ع ل ة هي ليش هي ا ل ك ي الان الجواب لا يرد عليه اجاب ب المستدفة أ المستدل لا نسلم ل ان أسلم أ الكيل موجود في الجوت ز لا أسلم الكيل أن ليش؟ جاءت بالكيل تمام هو عهد النبي ص ل الله عليه وسلم هو عهد النبي ص ل الله عليه وسلم والجوز في عهد النبي تمام موزون أ و ى و معدود موزون اوى و أو معدود مزور و او معنى كيف ايش كان الجواب نمنع ان الكيل موجود في الاصل اذا منعنا انه موجود في الاصل الذي هو ليش الجوز منعنا انه موجود في الاصل تمام طيب هذا مثالكم ر واحد هذا مثال ربهم واحد تمام؟ مثال ربهم اثنين ربهم ربهم قال المستدل ا ل ع ل ة في الزنا هي ع ل ا د فرج في فرج مشتهى طبعا محرم قال المعترف بل العلة بل هي العلوم يا إيش؟ يعني إيش؟ وضع النطفه في الفرج أ ج ا ب المستدل يجيب المستدل ا ل آ ن أ ج ا ب المستدل ل أ ن وصفك وصفك خفيف ولا يجوز أ ن يعلل بالخفيف ل ب ولهذا ت ن ف ع ا ل م ع ا هذا ت ن ف ع ا و ي ه بل هذه و س ي ل ه الاولى لا نسلم وجود ع ب د ك وصفك لا نسلم وجودك في ا ل أ ص ل أ و لو سلمنا وجود وصفك في ا ل أ ص ل لكنه لا ي ص ر ح ان يكون وصفا ل أ ن ه غير ضاحك ل أ ن ه خفي ل أ ن ه غير منطلق تمام ل ث المثال ا الصور هذا ل الثاني ذكره البناني هنا في حشد قال مثلا ه ن ا قال إيش قال ومثال ذلك قال, قال من شروط ا ل ع ل ة كونها و ص ف ا ظاهرا منضبطا قال ومثال ذلك أ ن يعلن المستدل وجوب الحد في الزنا ب إ ل ا ج فرج محرم شرعا مشتاط طبعا فيقول المعترض ا ل ع ل ة انما هو العلوك ق القدح فللمشتدين في هذه العلة هذه ب و ن ه ا خفية ومثال القدح بعدم الانضباط أ ن يعلن المستدل جواز القصر بسفر أ ر ب ع ة برد ف أ ك ث ر فيقول المعترض إ ن م ا العله المشقه فللمستدل أ ن يقدح في هذه ا ل ع ل ة بكونها غير ه م ن ط ب ط ه يقدح يقول هذه ا ل ع ل ة غير منطقيه اذن هذا أ و ل جواب أ و ل جواب في دفع المعارضه ة ايش هو أ و ل جواب أه؟ المنع ا م م ن ا معنى المنع نمنع وجود وصف المعترض المعارض به في ا ل أ ص ل أ و نمام القدح فيش في ذلك الوصف بشيء من مفسدات ا ل ع ل ة ككونه غير ظاهر المنضبط لا واضح إ ن شاء الله ا ي ب هذه أ و ل ن ق ط ة هذا أ و ل جواب أ و ل ط ر ي ق ة من طلب الدفع وهو إ ي ش سمعنا ايش المصطلح ا ل أ ص و ل ي له المصطلح ا ل أ ص و ل ي و المصطلح في المناظرات المنع نقول له المنع ه م هي بنجي لل... للثاني أ ف ت ح و السبوره ا ل ث ا ن ي اقرا ご覧のようにお聞きしたいと思います。 مقدم على غيره ف إ ن تعرض ل ل ت أ م ي م كقوله فتثبت ربوية, ربويه كل م ت ؤ و م خرج عن اثبات الهكم بالكياس الذي هو بصدد الدفء عنه إ ل ى اثباته بالنفس فتبقى المعارضه سالمه من القدح فلا يتم الكياس ا ل آ ن بل نتكلم على الثاني ا ل آ ن ا ل ك ل ا م على الثاني تمام من وسائل الدفع الدفع ببيان استقلال الوصف إ ي ش سمنا ه الدفع ببيان استقلال الايش وصف يعني أ ن يبين تمام المستجد أ ن وصفه ورد في صوره مستقله كيف ا ل ا س ت ق ل ا ل يكزم ع ن ا ل ا س ت ق ل ا ل هذا في الغالب يكون إيش؟ يكون لما يكون الخصم يذكر وصف مركب الخصم المعارض ص يذكر و فيجي ه ا مركب ف المستنير يقول له وصفي و... تمام ورد في صوره ة و ح د في دليل ما وحده و ص في دليل ما وحده أنا ننصب أول ننصب هبا شيء تمام لننصب الاعتراف المستدل قال ر ا ل المستدل قال رب ا ل م ا ل م س ت د ل قال المستدل ا ل ع ل ة في الاصل هي الطعم ليش ا ل ع ل ة في الاصل ا ل ع ل ة في ا ل أ ص ل هي أفضل ا ل آ ن ا ل م ح ت ر ض قال له لا ب ا ل ع ل ة في ا ل أ ص ل هي بطعم مع الطعم ك هي بطعم مع الكل يعني وصفش. وصفش. وصف ايش ممتاز سمان تعرفتم الوصف حياتي الاحترام ذكر وصف صالح ل ل ع ل ي ة كصلاحيه للمعارض كيف ن د ف ع ه كيف ندفعها ل و س ي ل ة الاولي لهم كنا المنع ان نمنع وجود الاصل المعارض ة بك ف ل ا ش خ ا ص ل الوصف المعارض ة بك للاصل يلا الثاني م ا ذ ا ك ي ش أ ن ا التواض هو بيان أ ن وصف المستدل ورد في ص و ر ة م س ت ق ل ة صورة、مستقلة. في مستقيلة تمام بذكر ماذا واحد ا ل إ ج م ا ع اثنين النص القافه ث ل ا ث ة الظاهر الخاص أ ر ب ع ة الظاهر العام ي ع ن يذكره في واحد مثل تمام تمام يا شباب لا ت س م ع ه لكن الشرط ر ك ز و ه معي الشرط ايش هو الشرط هنا أ ن لا يتعرض للتعميم أ ن لا يتعرض في بيان ا ل ا س ت ق ل ا ل ي للتعميم فان تعرض للتعميم خرج من قوله لياس إ ل ى نص ن ت ع ر ض للتعميم يخرج من قوله وياس الى قوله نص هذا ما لزنا بصدق الان دعونا اول نفكر ايش ا ل م ع ا ر ض ة حتى نعرف كيف نجاوب ت م المستدل م ا قال العله ة ي ش قال العلة ا ل ط ع م ة المعترض ايش قال ا ل ع ل ة الطعم مع الفين ذكر يعني وصف م ر ك ب ة كيف بيجيب المستدل كيف يجاوب يقول ورد وصفي مستدلا في صوره لا يوجد فيها وصف لا يوجد فيها وصف ها هي اسمع م ع ي وببيان يعني ويحصل الدفع ببيان ا س ت ق ل ا ل وصفه يعني وصف م ن المستدل في ص و ر ة في ص و ر ت ولو كان البيان بظاهر عام ولو حتى البيان بظاهر بيح... عام كان يبين كما يكون ب ا ل إ ج م ا ع واحد اثنين ن ص القاطع او الظاهر الخاص او الظاهر عام لكن في شرط ركز م ع ي في شرط لما يكون ظاهر عام ايش الشرط أ ن لا يتعرض المستدل للتعميم لا يبين العموم, العموم ان كان بين العموم ب ا تقع م ش ك ل ة ق ان ل إ لم يتعرض أ ي المستدل للتعميم طيب ا ل آ ن هذا يبين لكم كيف بيان استقلاع ل لكم؟ قال كأن يبين استقلال ل شيف بيبين يبين كأن ا ط م المعارض في صورة مسلم الطعام بالطعام مثلا, مثلاً. بالكيل الطعام وحده بدون الكيل لخبري يقول صورة ورد بدون في وحده في حديث مسلم الطعام و بالطعام فلو كان ا ل ع ل ة الطعم مع الكيل لذكر له الكيل ولكنه لم ي ذ ك تمام ثم نقول لهم نقول له إ ي ش تمام الوصف الذي يذكر مستقل أ و ل ى من الوصف الذي يذكر لا يذكره ماذا مستقل قال والمستقل مقدم على غير والمستدل م قيل د م على غ إ ذ ن لو دل النص لو اجمعت الامه على ان العله لو أ ج م ع ت ا ل أ م ة جبنا الاجماع ا ل أ م ة أ ج م ع ت على ص و ر ة فيها الطعم وحده أ و حديث خاص أ و نص ضاطع يدل على الطعم وحده او حديث خاص ظاهر خاص يدل على الطعم وحده أ و ظاهر عام يدل على الطعم وحده هذا من وسائل الدفع و به نرد على الخصم المعارض تمام لكن اسمع قال لك فان تعرض للتعميم فان تعرض للتعميم、قالش. قال ايش قال فان تعرض للتعميم كقوله فثبتت فثبت ر ب و ي ة كل مطعوم لما قال لما ذكر حديث مسلم بعد ما غلق الحديث المفروض اسكته ه في جواب الاعتراف حقه في جواب الرد في الرد قال فثبتت ر ب و ي ة كل مطعوم خرج من كونه رد قياس بقياس إ ل ى رد قياس بايش بالنص بقيت ا ل م ع ا ر ض ة ش ل ي م ه بن ا ل ق د ة انتقلت إ ل ى م س أ ل ة أ خ ر ى ا ل آ ن خرجنا من ا ل م ع ا ر ض ة من م ع ا ر ض ة قياس بقياس إ ل ى م ع ا ر ض ة قياس بايش من أ ص ل ن ا من ا ش هذا ع ل ة أ خ ر ى ع ا ر ض إيش؟ أ خ ر ى و لهذا لا بد لما يذكر بيان الاستقلال وصفه ما يذكر إ ي ش ما يقول إ ي ش ما يذكر شيء آ خ ر قال فان تعرض للتعميم بشرط إ ن ه ما يتعرض للتعميم فان تعرض من اللي تعرض البني الفاعل ه من اللي تعرض المستقل في بيان استقلاله ف إ ن تعرض للتعميم كقوله فثبت ر ب و ي ة كل مطعوم فثبت ر ب و ي ة كل مطعوم قال خرج عن إ ث ب ا ت الحكم بالقياس الذي هو بصدد الدفع عنه إ ل ى إ ث ب ا ت ه بماذا بالنص و ل ذ المفروض انه ما يتعرض للتعميم ل إ انني ركز معي لا يكونوا ر ك ز و معي اسمعوا لا يكون بيان استقلال الوصف دافعا فيما إ ذ ا ذكر ظاهرا عام إ ل ا بشرط إ ي ش الشرط أ ن لا يتعرض للتعميم ل أ ن ه إ ذ ا تعرض للتعميم خرجت ا ل م س ا ل ة من باب دفع القياس بقياس إ ل ى باب دفع القياس بالنص نحن ما نحن ندفع、الجياس. نحن نرد ما القياس القياس بقياس على قال لنا ايش قال ف إ ن تعرض للتعميم كقوله فثبتت ل ب و ي ة كل مطعوم خرج عن إ ث ب ا ت الحكم بالقياس الذي هو بصدد الدفع عنه إ ل ى إ ث ب ا ت ه بالنص وتبقى ا ل م ع ا ر ض ة س ا ل م ة من القدح ف إ ذ ا بقيت ا ل م ع ا ر ض ة س ا ل م ة من القدح هل سيتم القياس、لا. فلا يتم القياس تمام واضح اذا هذا الثاني الشيء الثاني يقول <تصفيق> <تصفيق> هل ا ل م ع ا ر ض ة انت ا ل م ش ت د ل قال العله الطعم المعارض أ ت ا ك و ص ف بركه ة وقال الطعم مع الان كيف ن ض ب عليه نجيب الطعم وحده في ص و ر ة تمام مستقل وحده ليس مع له مع ا ل ك ر سواء في ص و ر ة إ ج م ع أ و في نص قطعي أ و في ظاهر خاص أ و في ظاهر عام ثم إ ذ ا كان ظاهر عام يجب علينا في بيان الاستقلال أن ل ان ذ ك ر أن لا نذكر التعميم ف إ ن ذكرنا التعميم خرجنا من باب القياس إ ل ى باب لا النص خرجنا من باب القياس الى باب ا ل ا س م س واضح ها、هاي. لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله <تكتس> الان بل في هذه ا ل ن ق ط ة في ح ا ل ع ن د ه شيء فيها ب ا ل آ ن ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة وهي ا ل م ط ا ل ب ة ب ا ل ت أ ث ي ر أ و الشبع إ ن لم يكون دليل المستدير صبراً ف حد عنده شي؟ عندك شيء؟ شيء ش يا همام؟ ا ك فضل السلام؟ فضل فضل الدفع القسم الثاني فإذا استقلال آه دلست. دلست. دلست. دلست هذا من أن قبل و صبرا ف ي هل هذا خاص من نعم وصف ك ب ق ل لها الوصف المركب استقلال و وصفك؟ ا ما يجي في كيف تبين استقلال وصفك فيما اذا كان في المقابل هو ذكر لك وصفه مركبه تبين ان وصفك هو مستقل كيف, كيف تبين استقلال الوصف اذا كان في المعارض ذكر لك في المقابل ايش وصف ايش مركب وصف ايش مركب تقول والله يا وصفي ورد في صوره مستقل لا يوجد معها وصفك وهذا حديث وهذا إ ج م ا ع تمام طيب, طيب. لا يمسح الصفر ا ل آ ن ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة من وسائل الدفع عش تقول ا ل م ط ا ل ب ة بتاثير ا ل أ و الشبح إ ن لم يكن دليل المل... ان ل م إ لم يكن ص ب ر ا إ ن لم يكن ص ب ر ا ان لم يكن سبرا ان لم يكن سبرا ا ل آ ن ع ن د ن المستدل محرر غالي الاج عارضه المعترض, هل المعترض قال العله لماذا الكل قال المعترض العله لماذا الكل المشتدل قال ا ل ع ل ة ت م ا م الطعم المعترض قال العله ة لماذا الكل الان من وسائل الاردن وكسو اما العلة هذه إما بالنص و إ م ا ب ا ل إ س ت ن ب ا ط ما وسائل استنباط ل ا ل ع ل ة و س ا ئ ل الإستنباط العلة ا ل إ ي م ن الصبر و ا ل ت ك س ي ر ت م ا م ا ل م ن ا س ب ة الشبه هذه اللي ق د ا م ن ا هذه اللي اقترحت لها هذه وسائل استنباط العلم وسائل استنباط العلم من ت ر لأكبر ه ا الحين ثلاثة و س ي ة ن س م و ه ا شفر وتكسير م ث ل استنباط ايش هذا ا يمكن يقوم على ل العلم تجيب ل إ ن ذوقه لان العله هي سمونه الصبر والتقزيم ا ل س ب ر و ا ل ت ق ز ي ر طيب في م س ل ة مناسبه يجب الحكم, الحكم والوصف في بينهم مناسبه تمام الحكم وما هو الوصف الذي يكترونه في م ن ا س ب ة ب ي ه م هذا يسمونه م ن ا س ب ة م ؤ ث لكنه لا يكون مناسبه ولكنه ا يشبهه فيسمونه شبح يسمونه شبح لا تسميه فمثلا ً المستدل الان قال العله الضعف اعترض عليه المعترض مثلا ً ما نكون ن ح ن في البوم اعترض عليه المعترض قال العله هي ل ا ا ل آ ن يقول في المستدل فيجيب و المستدل ا ل م س د الهدى يطالبه ب ا ل ت أ ث ي ر ينظر في ع ل ة الملوك لما كان الكيل مؤثرا ً م ي ن لي لماذا الكيل مؤثر انت كيف استنبطت الكيل هذا استنبطته ب ا ل م ن ا س ب ة تقول ان الكيل وصف مناسب للبر انا اقول لك ا ق ط ع ه وصف مناسب ل ل ا ش تمام انت تقول أ ن الكيل وصف مناسب للبر بين م ن ا س ب ة وصفك يعني أ ن ا اطالب و أ ق و له بين لي لمكان ا الكيل مثلا بين لي م ن ا س ب ة وصفك تمام الذي بين و ش ليش ي ن ه ف الكيل لنصرك الذي هو بين و ل ف ك انا اطالبه بايش بالتأثير فيما إ ذ ا كان الدليل الذي استنبطته اجمعين اذا كان, الدليل إذا كان, دليله مناسب. المناسبة. إذا كان دليله دليل ه مناسب م ل اذا لمناسب إ كان دليل استنبطه لعله الكيد هي الشبه أ ق و ل له بين لي وجه الشبه طمام بعدين نقول لك اذن هذا اذن ايش نسميه هذا نقول له ا ل م ط ا ل ب ة بالشبه أ و التعب ة ب ا ل ت أ ث ي ر متى اذا كانت ا ل ع ل ة م س ت ن ب ط ة بماذا بالنسق المناسبه اثنين ا ل م ط ا ل ب ة بالشبه إ ذ ا كانت عله ت استنبطها بواسطه الشبه لكن اسمعوا هذا الجواب ا ل م ط ا ل ب ة ب ا ل ت أ ث ي ر او الشبه إ ن م ا ي ن ف ح بشرط أ ل ا يكون دليل ع ل ة المستدل السفر والترشيد أ م ا إ ذ ا كان دليل ع ل ة القسماعيل السفر والترشيد لمجرد ما يقوله الكيل يبطل حبه ما يصلح تقول له لما كان ا ك ي ل و مؤثرا لما كان الكيلو شبها اذ بتبين وجه الشبه ماذا ل أ ن ك انت بمدرد م اصلا أبدالك بطل و ف أ ص ً بطل من أ س اعتمدت س ه لأنك أصلاً إنت على السفر وليش و ا ل ت ي م و هذا مجرد وجود ا ل ا ح ت م ا ل أ ب ط ل فلا يصلح انك تطالبه ب ا ل ت أ ث ي ر أ و بالشباب ا ا هذا ل ل للمعترضي م ومن ط ب ة قرأت قرأت قرأت قرأت よし。 إ ذ مجرد احتمال ل ق ا ض ر فيه قال و ب ا ل م ط ا ل ب ة يعني و من ا ل أ ج و ب ة ا ل م ط ا ل ب ة للمعترض من قبل من المستدل ب ا ل ت أ ث ي ر لوصفه يعني لما كان وصفك مؤثرا ً لما كان الكيلو مؤثرا ً إ ن كان مناسبا ً يعني ا ل ت أ ث ي ر إ ن كان استنبطه ب و ا س ط ة م س ل ق ا ل م ن ا س ب ة أ و الشبه إ ن كان غير مناسب ان كان غير مناسب ف إ ن أ ب د أ وجه الشبه تمام او أ و ج ه وجه ا ل ت أ ث ي ر تمام بقيت ا ل م ع ا ر ض ة و إ ن لم و ان عجز عنها اندفعت ل ه ا ل م ع ا ر ض ة ثم يقول هذا إ ن لم يكن دليل المستدل على ا ل ع ل ي ة ه ش صبرا يعني ب ا ل س ب ر و ا ل ت ق س ي ط لان كان مناسبا مثله أ و كان شبها لتحصل معارضته بمثله ف إ ن كان سبرا ً فلا م ط ا ل ب ة له بذلك ما يحب أ ن ك تطالبه لماذا إ ذ مجرد ا ل إ ح ت م ا ل قادح ل م ج ر د ما اتى ب ا ل إ ح ت م ا ل ق د ح في ذ ل ك إ ذ ا تعرفت من خلال هذا الكلام أ و ل تعرفت أن ا ل ع ل د ي المستنبطه اما ع ل د ي اما م ن ص و ص ة أ و م س ت ن ب ط ة و ا ل م س ت ن ب ط ة إ م ا م س ت ن ب ط ة ب ا ل إ ي م ا ن أ و بالصبر والتكسير أ و ب ا ل م ن ا س ب ة أ و بالشبع بلا... ل تماما إ ن كانت علته مستنبطه بالنص أ و بالشبه أ و بالتاثير فلك أ ن تطالب الخصم تدفع الخصم تقول ه بين لي اثر لم كان, كان هذا الوصف مؤثرا في الاصل ل م انا اطالبه ب ت أ ث ي ر وصفه في ا ل أ ص ل إ ن كان مؤثرا و إ ل ا وجه الشبه ان كان, كان شبح هذا بشرط إنه ما يكون دليل على نهى خبر و ت ش ي ل وما يجي معنا أ س ف ل ان شاء الله نحن بقيت لنا م ح ا ض ر ة م ح ا ض ر ة يمكن و ا ح د ة وبندخل في م س ا ل ة العلم وبنبينكم ل كيف يستنبط المجتهد العلم يعني إ ن شاء الله بقيت لنا م ح ا ض ر ة يوم, يوم, يوم الثلوج يوم الاثنين أضغط يوم اظن ان شاء الله بعد المغرب بنكمل الكلامنا بخلط الكلامنا يوم الخميس ث ث ل ل ا ا يوم الاولى ندخل في الجسم الثاني من أ م س ا م القياس ب ن ك و ن أ ن ن ه ي انهينا أ ا ر ك ا م القياس عرفنا الشروط عرفنا بعض الاعتراضات التي ترد على الفرع وعلى ا ل أ ص ل وعلى العلم بل ب ي ه كيف نستنبط المجتمع العلم نحن ا ل آ ن عرفنا الاعتراضات التي ترد على الاصل باستنباط العلم ب ع ض ه ا وفهمنا كيف ن ت ب ح ه ا ن ت ب ح ه ا ب ا ل م ن ه ا س ت د ل ا ل وصف مشوره بالمقاربه ب ا ل ت أ ث ي ر أ و ليش أ و الشبه اذا نقف على هذا نقف على قوله ولو قال المستدل للمعترض نقف على هنا إذا نوقفه, إلان نوقفه. إ ن شاء الله بنحاول يوم الاثنين نكمل ان شاء الله إ نقسم ان الله شاء الله بحيث نحب على مسالك, مسالك العلاج ن ن ا ل زمنها ا في ح ل ق ه شيء هذه محاضرتكم ب ا ل ن س ب ة لكم هذه رقم ثلاثه عشر رقم ثلاثه عشر واصحاب أ ل ف رقم اربعه عشر 私たちはこ n 時期の時期にお話を聞いてと、